وَقالَا الذي نَسُْ برْفُولَِّ نَتَك فَووبَمَكرُ الليْلِ وَنَّه إْ تأمُرونَ نَاأَكفُورَ بِلَّ إْتأمرونَ نَا أَنْ نكفُورَ بِلَّهِ وَنَجعَ لَ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 فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوفًا إِنَّا بِمَا أُرسلتَ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبّ ب تُطُر الرز قَمَشَ وَيقَدِر وَلَ أَكسَرًا النَّاسِ لاَا يَعلَُون وَماَا أَموالُكُمْ وَلا أَولادكُ التي تُقَرِّبُكُمْ إِذَا زُلْفَآءَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلذُّلِّ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ آمنون وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاذِبِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي بِشَطْرِ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْتَ بِمُخْرِجٍ شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق